أَمْ تَحْتَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَلْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ تَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَذَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ تَاكِنًا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل نباتا والنوم تباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرتل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء لنحي به بلدة ميتة ونسخيه مما خلقنا ونسخيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد تصرفنا مبينهم ليذكروا فابا أكثرنا إلّا كفران ولو شنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تقع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عز فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء